الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم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 لاقي توُm fi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 فَمَا تَرَأَيْتَ فِئَتَيْنِ كَصَنعَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رب غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 ذٰلِكَ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَثَرُوا آيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ الله ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ان الله لم يكن مغير نعمه انعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بذ انفسهم وان الله سميع عليم بِآالِ فِ الرعوونَ والذِينَ مِن قَبلِِهِمْ كَذَّبُ بِآياتةِ رَبِّهِم فَأَحنَّكْناَهُ بذُنوا بِِم وَغْقناَا وَغْرَقناَا آلَ فِعوونَ وَكُلّ كانَوا غالمِين إِ شَغلْلَّ ال الذيَّذينَ كَفَع فَهُم لا يُؤْمنِنون الذيذينَ آهَتَّ منِنهُمْ ثُ يَ قُضُونَ أَهدَهُم في كلُِّ مَوةِ وَهُم لا يَتَّقُون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائنين لا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يحجزون واعدون لهم ما استطعتم من قوه من قوه ومن رباط الخيل ِبونَ بِهِ عَدُ واللهَّهِ وَدُوَكُم وَآخَرينَ مِن دُونِهِمْ لا تَلَمونَهُم اللهَّهُ يَعلَمُهُم وَنَا تُمْ فقُمِ شَيئٍ فيِي سَبل اللههِ وَفَائِلَكُم يفَائِلَكُمْ وَأَن تُم لا تُغْلَمون